بلال بن رباح رضي الله عنه لبلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة من أروع سير النضال في سبيل العقيدة وقصة لا يمل الزمان من تردادها ولا تشبع الآذان من سحر نشيدها ولد بلال في السرات قبل الهجرة بنحو ثلاث واربعين سنة لأب كان يدعى رباحا أما أمه فكانت تدعى حمامة نشأ بلال في أم القرى وكان مملوكا لأيتام من بني عبد الدار أوصى بهم أبوهم إلى أمية بن خلف أحد رؤوس الكفر ولما أشرقت مكة بأنوار الدين الجديد وهتف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد كان بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام فقد أسلم ولم يكن على ظهر الأرض من مسلم إلا هو ونفر من السابقين الأولين منهم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود لقد لقي بلال من أذى المشركين ما لم يلقه سواه وعانى من قسوتهم وبطشهم وغلظ قلوبهم ما لم يعانه غيره وصبر هو ومن معه من المستضعفين على الابتلاء في سبيل الله كما لم يصبر أحد فلقد كانت لأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب عصبية تمنعهما وقوم يحمونهما أما أولئك المستضعفون من الأرقاء والإماء فقد نكلت بهم قريش أشد التنكيل فلقد أرادت أن تجعلهم عبرة لمن تحدثه نفسه بنبذ آلهتهم واتباع محمد وقد تصدى لتعذيب هؤلاء طائفة من أغلظ كفار قريش كبدا وأقساهم قلبا فلقد باء أبو جهل أخزاه الله بإثم سمية فوقف عليها يسب ويرفث ثم طعنها برمحه طعنة دخلت من أسفل بطنها وخرجت من ظهرها فكانت أول شهيدة في الإسلام وأما الآخرون من إخوتها في الله وعلى رأسهم بلال بن رباح فقد أطالت قريش تعذيبهم كانوا إذا توسطت الشمس كبد السماء والتهبت رمال مكة بالرمضاء ينزعون عنهم ثيابهم ويلبسونهم دروع الحديد ويصهرونهم بأشعة الشمس المتقدة ويلهبون ظهورهم بالصياط ويأمرونهم بأن يسبوا محمدا فكانوا إذا اشتد عليهم التعذيب وعجزت طاقتهم عن تحمله يستجيبون لهم فيما يريدونه منهم وقلوبهم مطمئنة بالإيمان إلا بلالا رضي الله عنه وأرضاه فقد كانت نفسه تهون عليه في الله عز وجل وكان الذي يتولى تعذيبه أمية بن خلف وزبانيته لقد كانوا يلهبون ظهره بالصياط فيقول أحد أحد ويطبقون على صدره الصخور فينادي أحد أحد ويشتدون عليه في النكال فيهتف أحد أحد كانوا يحملونه على ذكر اللات والعزة يذكر الله عز وجل ويقولون له قل كما نقول فيجيبهم ان لساني لا يحسنه فيزيدون في ايذائه ويماعون في تعذيبه وكان الطاغيه الجبار اميه ابن خلف من تعذيبه بحبل غليظ واسلمه الى السفهاء والولدان أن يطوفوا به في شعاب مكة وأن يجروه في بطحائها فكان بلال رضوان الله عليه يستعذب العذاب في سبيل الله ويردد على الدوام نشيده العلوي أحد أحد أحد, أحد فلا يمل من ترداده ولا يشبع من إنشاده وقد عرض أبو بكر الصديق رضوان الله عليه على أمية بن خلف أن يشتريه منه فأغلى فيه ثمن وهو يظن أن أبا بكر لا يأخذه فاشتراه منه بتسع أواق من الذهب فقال له أمية بعد أن تمت الصفقة لو أبيت أخذه إلا بأوقية لابعته فقال له الصديق لو أبيت بيعه إلا بمئة لاشتريته ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة هاجر بلال رضي الله عنه في جملة من هاجر واستقر فيه يثرب بعيدا عن أذى قريش وتفرغ لنبيه وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه وكان يغدو معه إذا غدا ويعود معه إذا عاد ويصلي معه إذا صلى ويغزو معه إذا غزى حتى أصبح ألزم له من ضله لما شيد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة وشرع الأذان كان بلال أول مؤذن في الإسلام وكان إذا فرغ من الأذان وقف على باب بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال حي على الصلاة حي على الفلاح فإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من حجرته ورآه بلال مقبلا ابتدأ بالإقامة لقد شهد بلال مع نبيه بدرا فرآ بعينه كيف أنجز الله وعده ونصر جنده وشهد مصرع الطغاة الذين كانوا يعذبونه سوء العذاب وأبصر أبا جهل وأمية بن خلف صريعين تنوشهما سيوف المسلمين وتنهل من دمائهما رماح المعذبين ولقد ظل بلال يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته وظل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأنس إلى هذا الصوت الذي عذب في الله أشد العذاب وهو يردد أحد أحد لما انتقل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحان وقت الصلاة قام بلال يؤذن في الناس والنبي الكريم مسجا لم يدفن بعد فلما وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرات واحتبس صوته في حلقه وأجهش المسلمون بالبكاء وأغرقوا في النحيب ثم أذن بعد ذلك ثلاثة أيام فكان كلما وصل إلى قوله أشهد أن محمداً رسول الله بكى وأبكى عند ذلك طلب من أبي بكر خليفة رسول الله أن يعفيه من الأذان بعد أن أصبح لا يحتمله واستأذنه في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والمرابطة في بلاد الشام رحل بلال عن المدينة المنورة مع أول بعث من بعوث المسلمين وأقام في داريا بالقرب من دمشق ولقد ظل ممسكا عن الأذان حتى قدم عمر بن الخطاب بلاد الشام فلقي بلالا رضوان الله عليه بعد غياب طويل وكان عمر شديد الشوق إليه عظيم الإجلال له حتى إنه كان إذا ذكر الصديق أمامه يقول أبو بكر سيدنا وهو أعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله عنه وهناك عزم الصحابة رضي الله عنهم على بلال أن يؤذن في حضرة الفاروق فما إن ارتفع صوته بالأذان حتى بك عمر وبك معه الصحابة حتى اخضلت اللحى بالدموع فلقد أهاج بلال أشواقهم إلى عهود المدينة المنورة سقيا لها من عهود ولقد ظل داع السماء يقيم في منطقة دمشق حتى وافاه الأجل المحتوم فكانت امرأته تعول إلى جانبه في مرض الموت وتصيح قائلة وحزناه وكان هو يفتح عينيه في كل مرة ويجيبها قائلا وفرحاه ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يردد غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة